فلازال مع ضوابط اليسر في الاسلام في الطهارة تعرضنا في اللقاء الماضي للتيمم وعرضنا ان التيمم يجزئ عن الغسل ويجزئ عن الغسل والتيمم ضربة واحدة على الارض على وجه الارض الطبيعي سواء كان تراب او رمل او حبار أو أي شيء من وجه الأرض الطبيعي ما صعد على وجه الأرض يطلق ضربة قائلة يمسح بها على وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا اليوم مع راقم مظاهر تيثير الذي جاء في الشيح الغرار ومضطرق سمحا في باب الطهار الجورب والقب وما شابهه يمسح المزلم عليه مشروط الشرط الاول ان يكون لبسه على طهار يعني يكون اتوضا ولبس الايد ولبس الشراب يكون اتوضا وغسل اليد بعد بعد الثاني وبعدين بعدين خلص وقف لابس الشراب بعد ذلك يمسح عليه مده يوم وليله للمقيم يعني مدد 24 و ساعة يعني بدأ المسي ان المغرب يمسح لحد يبقر ادل مغرب بخمس دقائق خلاص؟ إنه العشاء عشاء يبقى لحد يبقر ادل عشاء بخمس دقايق، وهكذا لو مدد ايه؟ 24 و 20 ساعة خلاص؟ يبقى شرط المس على دو أمري أمر الأول بس شرط المس على الكف أو الدور أو الشراب أمري أمر الأول ان يلبسهم عليه على وضوء صحابي جاء لينزع الخف الى اليسرى فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم ما دخلتهما فاضيق وايه ودخلته الامر الثاني الخفين الو... الو... يمسح يوم وليله المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثلاثه ايام بلياليه كيف ينسح المسلم على جوربه تكفي الى اليمين ميه وتمسح بها كم من فوق ها كده بس ما <تصفيق> تمسحش من تحت علي ابن طالب ورد عنه انه وكذلك في اليمين الشمال ميه تمسح على على الرجل اليسرى علي ابن طالب يقول لو كانت دي بالراس لكان باطل الوضوء أولى بالمسح من ظاهره مش ناحيه دي ما الرجل دي هي اللي متخمه للارض او متخمه للحذاء النعل هي اللي فيها العرق هي اللي ممكن يتجمع فيها التراب وغيره ها يبقى المفروض ليه المسح لتحت ولا لفوق لكن الله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم المسح على في الوارد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وارد ابو بهذه الشروط اي سؤال في ناس على أي اي سؤال في ناس على الجورب الشراب لا, لا ده ده مساله ثانيه انت متعوره وعليها رباط ده هنتكلم عنه ممكن ان شاء الله لكن اللي الشراب للبارد لابس الشراب لل ل... ل... ل... نمره الشراب لاي شيء ها بيمسح عليه خلاص لكن مسح على الرباط وعلى الجبيره وعلى الجبس ده ان شاء الله نتحدث عنه غدا باذن الله تعالى أنا وصل المستنبر صلى الله